ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا كان